بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا, عبد ما ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغخره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب لا أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تلهب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 ومن شر النفاتات في العقد، ومن شر حاسر مذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أهوذ برب الناس، ملك كن... الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس،